كافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولن يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتي وكان الله غفورا رحيما والذين آمَنُوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 119. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَاهُ فَوْقَ الْقَوْمِ بِسَاعِقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُ ادْخُلِ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُ لَا تَعْتَدِ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ وَمْ وَكُفرْرم بآياتاتِ اللهِ وَقَتْنم الأ بِاء بِويرِ حََّّ وَقَولِهِم كُنُبُناَا غُْفْ بلَلْقَبَ اللهَّ عَلَْهَا بِكُفِْهِم فَلَا يُؤمِونَ إِلَّا قَللَ وَبِكُفْرِهِم وَقَوهِمما عَلَ مَر يَمَبُمْ داَانَ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 124. وما قتلوه يقينا 125. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما 126. أَهْلِ من إِلَّا الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا